نارا. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم دصطلون فلما جاءها نوني من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَا, ولا مُدْرِكًا وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُقَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من ويرسون في تسعة آيات في تسعة آيات إلى في العون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها فسهم ظلم وعلو فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علمه وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا, وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي قالت نملة, قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كت غير بعيد فَقَالَ أَحْطُ بِمَا لَمْ تُحْطُ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبِئِ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ مَأْوِيَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقوها يستدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون لا يستدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قالت انظر أصدق أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ثم تولع عنهم انظر ماذا يرجعون؟ قالت يا أيها الملأ إن أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلِيمٍ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُو عَلَيَّ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا غَائِيُّ أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِ فِي أَمْرِ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى أَدْشَهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُلُوَّ قُوَّتِنَا وَأُلُوَّ مَأْزُومٍ شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الذُّنُونَ بِمَالِ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَنُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم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 تقوم قوم تفتن وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا وأهله ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون جيل الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوقا إذ قال لقومه مينه أتأتون الفاحشة وأن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 إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأة قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أما يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بهم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 وجعل لنا رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْ مَيْ يُجِيبُ الْمُتَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ الأرض السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ أإله مَعَ الله؟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 منها عمون، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآب ذاؤنا ذا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآب ذاؤنا من قبل إن هذا ذا إلا ذا أساطير الأولين اُلزِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِيفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ يُكَلِّمُونَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ثُمَّ مَن يُكَلِّمُ بِآيَاتِنَا فَهُم يُزْعَنُونَ حتى ذا إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي وَلَمْ ولم بِهَا بها قَالَ قال أكذبتم وَلَمْ ولم بِهَا بها أَمَّا أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْرُرُ مَرَّةً السَّحَابَ صُنَّعَ اللَّهُ الَّذِي أَدْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَازَ أَبِي الحَسَنَةِ فَلَوْ خَيْرٌ مِنْهَا وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاذاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون